بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد والوهاب الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد اسباب <تضابوا> حكم العقد العملي بالحكم والقبح ان الإنسان الذي يدرك ان الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله او لا ينبغي فعله في ذم فعله لا يسأله هذا الإدراك جزاءً على السلام واعتذاراً وهذا شأن كل ممكن حابس فلا بد له من سبب وسببه بالاستقراء أحد أمور خمسة كان الكلام في مسألة. <تصفيق> التحسين والتقبيح العقليين وعرفنا أن النزاع في هذه المؤلة بين الأشاعات والعبلية في المعنى الثالث في النعنى الثالث وعرفنا ان النزاع في هذه المساله بين الاشاعره والعدلية في المعنى الثالث من معاني الحق والقبح اي في معنى ينبغي ان يفعل او لا ينبغي أجل وعرفنا ايضا المراد من الواقعيه في الحسن والقبح ثم انتهينا الى هذه المساله الى تقسيم العقل الى عقل نظري والى عقل عملي وقلنا هذه المساله معنى حكم العقل العملي معناه ان يدرك العقل فقط هذا فقط هذا الهنداء أن يدرك العقل أن هذا الشيء مما ينبغي أن يفعل وأن هذا الشيء مما ينبغي أن يترك وليس له الحق وليس للعقل أن يحكم يعني أن يجزر أو يدعث ويغمر وينهى هذه الأمور ليست من وظائف العاقل وظيفة العاقل عندما نقول حكم العاقل وظيفة العقل أن يدرك أن هذا الشيء ينبغي فعله وهذا الشيء لا ينبغي فعله أما أن العقل يأمر ويذهب أو يذجر ويبعث فليست هذه الوظيفة من وظائف العقل أبدا قد يقول هذا قد يقول قابل شيخنا نحن نقبل ان حكم العاقل هو ادراكه نقبل هذا الامر ولكن توجد عندنا قاعده منطقيه او فلسفيه تقول يستحيل وجود المعلول بلا علّة ويستحيل وجود الممكن بلا سبب. خوف وعليدي يقولون وعليه أنتم قلتم أن العقل يدرك نحن نقول لكم إدراك العقل إدراك العقل هذا لا يأتي من فراغ لا بد ان يكون هناك سبب معين جعل العقل او ادى الى ان يدرك العقل ان هذا الشيء ينبغي ان يفعل وهذا ينبغي ان يكره حكم العقل لا بد له من سبب فما هي أسباب حكم العاقل أو ما هي أسباب إدراك العاقل لأن هذا الشيء ينبغي أن يفعل وهذا ينبغي أن يفرأ الجواب في مقام الجواب نقول الأسباب التي تؤدي إلى أن يدرك العاقل هذه الأمور يقول لا تفلو من أحد أمور الخمسة بحسب الاستقرار بحسب الاستقرار حسب ما استقرينا كما يقول المصنش أسباب حكم العاقل بحثنا فوجدنا أنها لا تخلو من أحد كمورهن الأمر الأول السبب الأول لإدراك العقل بأن هذا الشيء ينبغي أن يفعل وهذا الشيء لا ينبغي الأمر الأول إدراك العقل بأن هذا الشيء فيه كمال للنفس وهذا الشيء فيه نقص للنفس اذا ادرك العقل هذه الناقه وهي ان هذا الفعل فيه كمال لدفع الضر فيحكم العقل بانه ينبغي ان واذا ادرك ان هذا الشيء فيه نقص منقصه للانسان يقول العقل وهذا لا ينبغي ان يفعل مثلا العلم في كمال للنفس فاذا ادرك العقل هذا الكمال في النفس الانسانيه اذا ادرك أنك تعمر ان التعلم ان العلم فيه كمال لنفس الإنسان يقول إذا العلم ينبغي أن يفعل وإذا أدرك أن الجهل فيه منقفة لنفس الإنسان يقول إذا وهذا الشيء ينبغي أن يترك هذا سبب من الأسباب التي تجعل العقل يحكم أو يدرك ان هذا الشيء يفعل وهذا لا يفعل هذا افضل والامر الثاني ادراك العقل بأن هذا الشيء يلائم النفس وهذا لا يلائم النفس هذا الشيء فيه ملائمه للنفس فينبغي ان يفعل هذا الشيء ليس فيه ملاءة للنفس فينبغي أن يفرق مثلا نحن نقول هذا المنظر هذا المنظر حتى العقل يقول هذا المنظر يلامم النفس يقول إذن فينبغي أهلها وهذا المنظر لا يلامم النفس فينبغي أن يفرق إذن هذا هو السبب الأول والثاني لإدراك العاقل أن هذا الشيء ينبغي أن يفعله الله المصرف يقول إذا اتضح هذا الامر نقول إدراك العاقل للسبب الأول والثاني يمكن تصدير هذا الإدراك على نحوين الأول هل يكون ادراك العقل للكمال والن او للملاحظه والمناقره هل يكون هذا الادراك مستخدما مسببا عفوا عن قضيه جوهريه يعني الإنسان الانسان ينفعل مع قضية جزئية شخصية مثلا باب المفاق مثلا قد يقول الإنسان قد يقول الإنسان تنمية الجسم تحت ما يعرف اليوم بي كمام الأشتاء تنمية الجسم تنمية العضلات أخذ الحبوب المنشطه لتنمية الأجداء قد يقول قائل هذا الفعل فيه كمال للنفس لماذا قال لأنه ينمي العضلات وهذا وهذا فيه كمال إلا أن هذا الفعل هذا الفعل أصغب حبوب المنشق تنميه الجسم عن هذا الطريق قد لا يكون فعل حتى عند الجميع لا عندي أنا عند الشخص هو يقول هذا الفعل فيه كمال إذا نظرنا إلى هذا الكمال فيه كمال لشخص هذا الإنسان مرة ها قد هاي قبيل فيه ومر العقل يقول هذا المنظر ملائم للنفس الإنسانية، وفي الواقع ملائم للنفس فقط، وقد لا يكون ملائما لكل نفس إنسانية، بل بالعكس أن النفس قد تنفر وقد تنفر من هذا الوقت لكن البعض يقول هذا المنظر ملائم للذين هذا. مره هكذا حكم مناقش ابراق العاقب للكمال والناس وللملاامه والمناقره قد يكون نابعا من قضيه جزئيه من قضية جزئيه ومره اخرى لا يكون نابعا من قضيه كليه العلم كمال للناس هذا قضيه كرديه مو قضيه جسديه يعني لنفسي انا لنفس السيد ملارن لنفس السيد ملارن وهكذا بنصوص بقيه الاخوه العلم يقول هذا قضيه الكرديه هذا الادراك العلم كمال والجهل نقص هذا من قضيه الكرديه وهذا المنظر مثلا لنفرض ان اللون الاخضر هذا المنظر ملائم للنفس لماذا قال لانه يهزئ الاعصاب ويريح النفس ويشرح الخامه الداخلي هذا ليس لنفسي فقط وانما لكل نفوس البشر المصنف يقول اذا قام هذا الحكم نابع من قضية جزئية شخصية، فهذا الإدراك، فهذا الإدراك ليس حكما عقليا. أجيب لماذا؟ يقول لأن العقل لا يدرك الأمور الفضية. قرات في المنصرح. اقام العقل كليا العقل يعطي قواه كلية اما اذا كان الحكم نابعا من قضيه خارجيه جزئيه فهذا الحكم ليس حكما عقليا قال لكن هو ماذا يقول اذا لم يكن حكم عقلي ماذا نسميه المؤلف يقول نعم هذا احتمال هذا من القوه الواحده هذا من القوة المتخيله كما عرفتم في المصر اما لا تنفي حكم عقلي لماذا لان العاقل لا يدرك الا القضايا الجذريه اما القضايا الجذريه فليس ادراكها من وظائف حكم العقل نعم من وظائف الانفعال الشخصي من وظائف الخلال عند الانسان من وظائف القوه الواهمه عند الانسان هي تنفعل مع هذه الأمور الخارجية فتحكم بحسنها بقبحها تفعل لا تفعل ها إذا كان الحكم إذا كان الحكم من خلال قضية خارجية جزئيه فهذا ليس نحكم عقلي ثم يقول المطرف اذا عندما نتنازع أن العقل يدرك. او لا يدرك فلا نقصد الامور الجذبيه عندما نقول هل العقل يدرك العقل لا يدرك نقصد هل يدرك العقل الأمور الكليه وليس الجذبيه لماذا لان الجذبيه ليست من خصوصيات ادراكات العقل ابدا العقل من خصوصيات ادراكاته أن تكون من قضايا الزيبية خب إذا اتبع هذا نقول وهذا الإدراس أو وهذه الأحكام العقلية بالكلية وهذه تسمى بالآراء المحمودة أو التأذيبات الصلاحية تسمى بهذا الكلية نعم نخد الكلية اذا ان الان خرجوا حينما نقول هل العقل يدرك خرجوا قرائن في مختص النزاع بين الاشاعره والعقليه هل العقل يدرك او لا يدرك مختص بالامور الكلية وليس بالامور الجزء. اذا قلنا اذا عرفنا هذا نقول ادراكات العقل في الامور الكليه تسمى بالاراء المحموده او بالتاذيبات الصلاحيه التي هي من القضايا المشكوره وليست من القضايا الضروريه كما قلت تجب بين المشكوره والضروريات الفرق ارى في المنقبه المشهورات هي تلك القضايا التي لا واقع لها وراء تطابق آراء العقلاء بعبارة اخرى مع قطع النظر عن تطابق آراء العقلاء المشهورات لا واقع لها انما واقع بعض ببرهتك واقعها ببركة تطابق آراء العقلاء عليها إذا لم تتطابق عليها آراء العقلاء فلا واقع لها في القطور هذا من فئة القضايا قضايا نشتورها أما الضرورية في المنطقة فهي التي لها واقع مع قطع النظر عن تطابق آراء تطابقت آراء العقلاء أو لم تتطابق عليها آراء العقلاء هذه القضية لها واقع خارجي في الخارج والأنزال الكثيرة مثلا بالنسبه إلى المشهورات مثالها المشهورات مثالها مثالها العدل حجم والظلم قبيح المطمس يقول هذه مما تقابقت عليها آراء المطلح فهي من القضايا المشتورات من الآراء المحمودة من التاديبات الفلاحية التي لا واقع لها بدون تقابق آراء العقل أما إذا جئنا مثلا مثلا إذا جئنا إلى الله موجود هذه القضايا ضروريات عجيب لماذا؟ لأن الله موجود. تطابقت عليها آراء العقلاء سبها لنا. إذا لم تتطابق عليها آراء العقلاء أيضاً هي موجود. أيضاً هي موجود. اجتماع لقيمين محاضر هذه القضايا التي يجب أن يقبلها الجميع تطابقت عليها الآراء أم لم تتطابق عليها الآراء الأخرى؟ المصنف يقول إذا إذاً إدراكات العاقل بأن هذا ينبغي أو لا ينبغي في الأمور الكلية يقول هذه من الآراء المحمودة من المشهورات وليس كلاً بل هي تقابل بضروريات وإن توهم البعض يعني الأشعري وإن توهم الأشعري أنها من القضايا ضرورية أشعري قال العز الحسن هذا من الظروف الضروريه وليست من المشطورات المصنف يقول هذا توهم وسياتي ان شاء الله وسياتي دفع هذا الإشكال دفع هذا التوهم من الشعب هذا السبب الاول والثاني لاجراق العاقل بان هذا ينبغي ان يغرق السبب اذا السبب الاول ادراك العقل ان هذا الشيء فيه كمال او نقص الثاني ادراكه ان هذا الشيء ملائم وهذا منافر للذات فيحكم ان هذا ينبغي أو ينبغي الامر الثالث لادراكات العقل ليثبت او لا ينبغي كون الشيء من الاخلاق الانسانيه التي آمن بها جميع البشر مثلا الشجاعة الشجاعة الشجاعة العقل يقولها الله من الأخلاق الحسنة فينظر الحلم من الأخلاق الحسنة فينظر فعله. الكرم بعد عدد ما شاء الله من الأخلاق والتجارة والصفات الثانية الحسنه الصبر، الكرم الشجاعة بعد ما أدري ما الحلم بعد بلا أفضل سيقول إذا ينبغي فأي وإذا جئنا إلى البخل إذا جئنا إلى الجبن العقل يقول هذه من الاخلاق الإنسانية سيئة فينبغي تركه نبغي هذا واضح والسبب الرابع والسبب الرابع لحكم العاقل لإدراك العاقل كون الشيء من الانفعالات كون الشيء من الانفعالات النفسانية كون الشيء من الانفعالات النفسانية سبب من الأسباب التي تؤدي بالعقل إلى الحكم بأن هذا حسن وهذا خبيث هذا ينبغي في هذا ينبغي التحكم حتى نقرأ لهذه الأمور ما هو لاعب عبد العزيز أنا الأمور واضحة والسبب الخامس لحكم العقل بالحسن والقبح أو ينبغي أو لا ينبغي كون الشيء من الآادات من العادات عند الناس، وإن قسمت العادات إلى قسمين، عادات مرتبطة ببعض الأقوام وعادات مرتبطة بكل الأقوام. كلامنا هنا في العادات مرتبطة بكل مشهور عند الكل وليس عند البعض. هذه أسباب خمسة. بعد أعتقد لا ليست هناك داعي شرح هذه الأسباب أكثر من ذلك. الا اننا نريد ان نقول ان السبب الاول والثاني هما داخلان في محل النزاع اذا كان من قضايا كليه وليس من قضايا مسلمه اما اذا كان الشيء من الانفعالات المسببه من العادات الانسانيه بعد من الاخلاق الانسانيه فهذه لا تسمى احكام العقل لا تسمى احكام العقل الأمر واحد اعتقد بعد الشيخ ذلك لا يحتاج نقرا العباره اذا اطلب الظلم العباره قال اسباب حكم العقل العملي بالحسن والحب ما قرأنا؟ العقل العملي والنظر إن المراد من العقل إذ يقولون أن العقل يحكم بحسن الشيء أو قبحه بالمعنى الثالث من الحسن يا معنى الثالث لا معنى الثالث ينبغي ولا ينبغي هو العقل العملي وليس النظري في مقابل العقل النظر عجيب هاي أنتمي بعجبيتك أكو عقل عمل وعقل نظر يقول لا ما عبناه في العقل إحنا يقول وليس الاختلاف بين العقلين ما عقلين يقول وليس الاختلاف بين العقلين إلا بالاختلاف بين المدركات بالفصح وليس المدرك المدركات فان كان المدرك بالفصح مما ينبغي أن يفعل أو لا ينبغي أن يفعل مثل حسن العدل وقبح الظلم فيسمى إدراسه عقلاً عملياً وإن كان المدرس ديسات مما ينبغي أن يعلن فقط مو يعمل يعلن فقط مثل قولهم الكل أعظم من الجود الذي لا علاقة له بحديث هذا من نظري الأضرية ليس من الأمور الحقيقيه حتى ان يفعل عن لا يفعل فيسمى ادراكه عقلا وري و ومعنى حكم العاقل على هذا ليس الا ادراك ان الشيء مما ينبغي ان يفعل او يفرق هذا معنى حكم العقل فقط هذا مثل حضور احفظوا هذا المقدار حكم العقل ادراكه بان هذا الشيء ينبغي ان يفعل او لا وليس معنى الادراك الزجر والنهي او الامر عفوا الزجر والبعث او الامر والنهي لا, لا لان هذا من وظائف الشارع وليس من وظائف العقل وليس للعقل انشاء إن بعث وزجر ولا امر ونهي الا بمعنى ان هذا الادراك يدعو العقل الى العمل اي يكون سببا لحدوث الاراده في نفسه نفس الانسان للعملي وفعل ما ينبغي اذا المراد من الاحكام العقليه هي مدركات العقل العام مدركات العقل العملي واراء العقل ومن هنا نعرف ان المراد من العقل المدرك للحسن والقبع بالمعنى الاول ان المراد به يا معنى الأول كمال نقص المدرك له يا عاقل يقول النظر لماذا لأن هذا مما ينبغي ان يعلم قال ان المراد به المدرك هو العقل النظري لماذا لان الكمال والنقص مما ينبغي ان يعلم لا مما لا ينبغي ان يعمل نعم اذا ادرك العقل كمال الفعل او نقص الفعل فانه يدرك معه أنه يذب فعله أو تركه فيستعين العقل العملي بالعقل النظري أو فقل يحصر العقل العملي فعله بعد حصول العقل النظري يعني إذا العقل النظري أدرك أن هذا فيه كما أن العقل العملي التي لا نشعل إذا نشعل انتفثوا وليس معنى هذا أن عندنا عقل عقلين لا لا, لا, لا معنى هذا نعم ليس معنى هذا هذا الاختيار حسب اليضرب وكذلك مراد من العقل المدرك للحسن والقبح بالمعنى الثاني معنى الثاني يعني شنو الملاءمة والمناقضه المدرك لهما العقل النظري ايضا عزيزي لماذا ايضا لأنه ما ينبغي ان يؤثر قال بالمعنى الثاني هو العقل النظري لان الملاءمهات وعدم الملاءمهات أو المسلح أو المرتجل مما ينبغي أن يعدى خناء ويستسب هذا العبادة أنه ينبغي فعله أو الترك على صدق ما أرد. هذا صعب. ومن العجيب ماذا في مع السعادة إذا يقول ودّن على الشيخ الرئيس خريت هذه الفنعة خريت يعني ماهر ماهر هذه الصنع. أن مطلق الإذراء والعقل إنما انما هو من العقل النظري اذا بعد العقل بعد العقل الادراك مطلق الادراك سواء لمختلف الامور الادراك فقط من وظائف العقل النظري فهو نظري في منزله المشير الناصح العمل عملي انه العمل الادراك العملي فقط منفصل منفصل النوعيه يسوي أما ليس هناك إدراك للعقل العملي كما قلتم انتم الآن لا لا جامل السعادات يقول ليس هناك إدراك للعقل العملي الإدراك كله مختصا بالعقل نظري أما العمل هو منفذ للإدراك المطلق يقول لا الإدراك للحصن والطبخ بالمعنى الأول والثاني للنظري بالمعنى الثالث للعمل وهذا من منهم جامعة السعادات خروج عن الافتلح شغل فينا أبو علي فينا. وما الذي ما يقصد من العقل العملي إلى ثامل أرشاد والنط للعقل النظري فقط؟ بعد شمو معنى العقل العملي وشمو معنى صورة فقط تنسل وليس هناك عقلان في الحقيقة كما قدمنا بل هو عقل واحد ولاكن الاختلاف في مدركات <تصفيق> العقل ومتعلقات العقل ولتسميه بين الموارد يسمى صارا عمليا وآخران ظليا وكأنه يريد من العقل العملي نشط التصميم والإرادة عن خضر جامعة سعادات وكأنه جامعة سعف جامعة يريد من العقل العملي نشط التصميم والإرادة للعمل وتسمية الإرادة عقلان فهذه التسميه هذا وضع جديد في اللغه لم نعرفه من قبل يعني في مقام الإشكال على واحده خو اذا كان الادراك كان حكم العقل ادراكه فما هي اسباب ادراك العقل للحس والبص او ينبغي لا ينبغي فان الانسان اذ يدرك ان الشيء ينبغي فعله فيمدح فاعله أو فيمدح فاعله أو لا ينبغي فعله فيذن فاعله لا يحصل له هذا الإدراك من داخل واحتفاظا من دون السبب لا علمت في المنطق والفلسفة أن الممكن لا بد له من عله والمعلوم لا بد له من عله قال وهذا شأن كل ممكن حادث لا بد له من سبب وسببه يعني العقل العالم بالاستقراء أحد أمور خمده نذكرها هنا لنذكر ما يدخل منها في محل النزاع في مسألة التحسين والتقبيح العقليين فنقول هذه إشارة من المصنف أن ليس كل الخمسة تدخل في محل النزاع قلنا الأول والثاني بشرط أن يكون الإدراس فيهما من شأضو قضية الأول أن يدرك العقل أن هذا الشيء فمال للنفس أو نقص لها فان ادراك العقل لكماله او نقصه يدفعه للحكم بحكم فعله او قبحه كما تقدم قريبا تحصينا لذلك الكمال او دفعا لذلك النقص العقل يقول هذا حسن وهذا قريب ان هذا الشيء الثاني ان يدرك ملاءمة الشيء للنفس او عدم الملاءمه للنفس فالعقل يدرك اما بنفسه لا لا نفس الفعل فيه كمانا فيه فارجة ولا يستخدم في الزوار الزوار العاقل يكون هذا فيه ملالا للدفع الآن ما في ترون يقول لكن بحسب ما يأتي في المستقبل من الناسع قال اوظ لما فيه من نفع حتى هذا النفع عام او نفع خالص فيدرك قصصة فعله او قبح فعله تحصيلا من المصلحة او دفعا للناسع اتضح هذا وكل من هذين الادراكين الاول والثاني اعني ادراك الكمال او النقص وادراك الملائمه وعدم الملائمه يكون على نحوين الاول ان يكون الإدراك لواقعه جديه خاصه فيكون حكم الانسان بالحسن والقبح بدافع المصلحه الشخصيه وهذا الادراك لا يكون بقوه العقل الخضراء عجيب لماذا لماذا المصنف يجيب لان العقل شأنه ادراك شنو لان العقل شأنه شأنه ادراك الامور لامور كليه لا الامور الجزئيه خو لا تفسير هذا الادراك الجزئيه يقول بل انما يكون ادراك الامور الجزئيه بقوه الحس او بقوه الوهم او بقوه الخيال وان كان مثل هذا الادراك قد يستتبع مدحا صحيح لكن هذا موطن عقلي او ضمن لفاعله ولكن هذا المدح او الذم لا ينبغي ان يسمى عقليا لان المنش طبيعيه بل قد يسمى بحسب التعبير الحديث يسمى عاطفيا عاطفي لا لان سببه تحكيم العاطفه الشخصيه ولا بأكد هذا التعبير لا مشحة الثاني أن يكون الادراك لامر الكلي فيحكم الإنسان بحسن الفعل لكونه كمال للنفس النفس كالعلم والشجاعة أو لكونه فيه مصلحة نوعية كمصلحة العادل لحفظ النظام وبقاء النوع الإنساني فهذا الادراك إنما يكون بقوة عقل بما هو عقل فيستفتع مدحا من جميع العقلاء وكذا في ادراك قبح الشيء باعتبار كونه نقصا للنفس كالجاهل او لكونه فيه مؤسسه نوعيه تكبر نفسه فيدرك العقل بما هو عقل ذلك ويستفتع ذنبا من جميع العقلاء فهذا المبحث والذنب اذا تطابقت عليه جميع آراء العقلاء باعتبار تلك المصلحة او تلك المفسده النوعيتين او باعتبار ذلك الكمال او النقل النوعيين فانه يعتبر من الاحكام العقليه التي هي موضع زار بين الاشاعره والعقليه فدققوا في العبارات الجديده تفهم وتامل جديد وهو معنى الحسن والقبح العقلي الذي هو محل النفي والاثبات بين الاشاعه والعدل وتسمى هذه الاحكام العامة العقليه العامه تسمى الفاراد محموده او التاديبات الصلاحيه وهي من قسم القضايا المشهورات التي هي قسم براسه في مقابل القضايا الضروريه فهذه القضايا غير, غير معدوده من قسم الضروريات كما توهمه بعض الناس ومنهم الاشاره كما سيأتي في دليلهم وقد اوضحت ذلك في الجزء الثالث من المنطق في مبادئ القياسات فراجع وتاكد تقريبا تقريبا في صفحه 200 اثلاثة وتتعين تقريباً جداً ومن هنا يتضح لكم جيداً أن العدلية إذ يقولون بالحسن والقبح العقليين ماذا يريدون؟ يريدون أن الحسن والقبح من الآراء المحمودة والقضايا المشهورة المعدودة من التاديبات الصلاحيه شنى أنا استحب باب الفلاحي ولا قال وهي التي تطابقت عليها آراء العقلاء بما هو واضح. خب أيها المخمل بالله عليك. لنا القضايا المشهورة. يقول والقضايا المشهورة ليس لها واقع وراء تطابق الآراء يعني رأي العقلاء أي أن واقعها ذلك. فمعنى حسن العادل او العلم عندهم عند العقلاء ان فاعله مندوح لدى العقلاء ومعنى قبح الظل بالجاهل ان فاعله مندوح لديه ويكفينا شاهدا على ذلك على بابي من دخول امثال هذه القضايا في المشهورات في التي لا واقع لها الا الشهره <تصفيق> وأنها ليست من قسم الضروريات شاسن ما قاله الشيخ الرئيس أبو عيسينا في كتابه نمسق الإشارات قال هذه العبارة ومنها الآراء المسمات بالمحمودة وربما خفصناها باسم الشهرة إذ لا عند تلها لهذه القضايا إلا الشهرة يعني لا لأنها مشهورة فقط من العقلات إلا الشهرة وهي آراء لو خلي الانسان وعقله المجرد ووهمه وحسه ولم يؤذذ بقبول قضاياها والاعتراف بها صاد ماذا يقول لم يقض بها الانسان طاعه بعقله او وهمه او حسه مثل حكمنا بان سلب بعض الانسان قبيح ليش لاننا قد على هذه الطريقه العقلاء الدبونه على هذه القضية فحكمنا بكم لاننا لأننا تأذبنا بآذاب العقلاء فهي من المشهورات من الآراء المحمودة ومما تطابقت عليه آراء العقلاء إذن آراء العقلاء لو لم يتأذب بها الإنسان لا يستطيع أن يحكم بها إنما يحكم بها إذا تأذب الانسان باداب العقلاء هو وهكذا وافقه شارحها شارحها العظيم من هو خواجه أو خاجر الدين الطوسي شارح الإشارات وهذا من الفلاسفة الإمامية العباسي هذا ممن جمع مختلفين الثالث ومن أسباب الحكم بالحسن والقبح الخلق الإنساني الموجود في كل انسان على اختلافهم في أنواعه في أنواع الخلق نحو خلق الكرم والشجاعه فان وجود هذا الخلق يكون سببا لادراك الناس أن... لادراك العاقل ان افعال الكرم مما ينبغي فعلها فيمدح فاعلها وافعال البخل مما ينبغي تركها فيذم فاعلها ولذا نحن احيانا نقول هذا بخيل نقول هذا بخيل اما هذا فكريم بل حتى الكلمات تخرج أحياناً لنا متأثرة بالحسن والقوم نقول هذا بخيل، أما هذا فهذا كريم حتى الكلمات تخرج متأثرة بالحسن والقوم قال وهذا الحكم من العاقل قد لا يكون من جهة المصلحة العامه أو المصلحة العامة ولا من جهة الكمال للنفس أو النفس بل بدافع لطلق يعني لا لأنه السبب الأول ولا الثاني بل الثالث وإذا كان هذا الخلق عاما لأن بعض الأخلاق عامه بين كل البشر وبعض الأخلاق خاصة بالأمر الأخوة لقبض الأخوة مثلا في بعض المناطق من أخلاقهم إذا ذهبوا إلى الفاتحة فضعين يخلفون على اهل الميت يلبسون أكثر ما لديهم من هذا من الأخلاق في بعض البلدان مش كل البلدان بعض الفرقان بالعكس أحيانا كلامنا إذا كان الخلق خلق عام مو خلق خاص بذل من من ذلنا وإذا كان هذا الخلق عاما بين جميع العقلاء يكون هذا الحصن والقبح مشهورا بينهم تتطابق عليه آراءهم ولكن إنما يقبل في محل النزاع إذا كان الخلق من جهة اخرى في كمال للنف أو مصلحة عامة نوعية فيجعو ذلك إلى المدح والذر ويجب الرجوع في هذا القسم إلى ما ذكرته وين في المنطق عن الخلقيات في المنطقة لتعرف توجيه قضاء الخلق الإنساني لهذه المشهورات. الرابع والخامس يأتي وقلنا الله على محمد العالم صالح. الله الله عز وجل الله. الله عز